Ismillah, neroah, man, neroah, hemim, walkita bilmobin. Inna, zelna, mufila, ilet mubarak. inna, kunna, mondirin. Fija يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فذعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين Waarom ga ik in het leven van de kerk? En ik wil de Rabbi niet in het leven van de kerk. En ik wil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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فطلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون